فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّلًا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْيَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْمُتَصَدِّقِينَ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه قال هل ما فعلتم بيوسف وأخيه اذ انتم جاهلون قالوا ان لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قدمنا الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَ لَقَدْ آثَرَكَ الله عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ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 توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين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 أفأمنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله أو تأتيهم الساعة او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني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 وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لتفسدن في الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ولتعلن علوا كبيرا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عبادا لنا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 وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا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 وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعْلَهُ هُثَاءً أَحْوَى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 ولم يكن له كفوا احد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد لحمدنا اياك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم او حديث اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك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 انه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما انعمت به علينا واولييت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا في هذا الشهر الكريم اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت فيا الله يا الله اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عقيما إلا ذرية صالحه رزقته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا لأهله لمن رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لكرضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا بكرمك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت نسألك اللهم فرجا من عندك قريب نسالك اللهم فرجا من عندك قريب لاخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج عنهم اللهم الطف أحوالهم اللهم اجبر ضعفهم وكسرهم اللهم استر عورات نسائهم اللهم ارحم الشيوخ الكبار والأطفال الصغار والنساء والأرامل والثكالى يا لطيف يا لطيف يا لطيف أنت أعلم بعبادك منا أنت الرحيم أنت الرحيم اللهم اجبر حالهم وضعفهم وكسرهم اللهم ثبت الإيمان في قلوبهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم وثبتهم أمام أعدامهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر علينا عيوبنا سبحانك ربنا تعلم مكاننا وتعلم ما في ضمائرنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا إلهنا وخالقنا ورازقنا أتينا إليك هاربين من ذنوبنا أتينا إليك هاربين من معاصينا فقبلت توبتنا واغسل حوبتنا وتجاوز عنا وأكرمنا برضاك عنا يا رحيم إلهنا نسألك في هذه الليلة المباركة وأنت على ذلك قدير وعدت. بالاجابه فقلت في كتابك ادعوني استجب لكم فقلت في كتابك أستجب لكم رفعنا ايدينا ووجهنا وجوهنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم اننا لك في كل ليله عتقاء من النار الهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا ورازقنا ان لم تكن قد اكرمتنا فيما مضى من الليالي بتقصيرنا في اعمالنا اللهم لا تحرمنا هذه الليلة العتق من النيران اللهم لا تحرمنا في هذه الليلة وأنت الرحمن اللهم لا تحرمنا فضلك وانت المنان الهنا أتيناك راغبين, اتيناك راغبين نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم يا من ينظر الينا في هذه الساعه نسالك اللهم ان تباهي بنا الملائكه وأن تكرمنا بأن تقول لنذهبوا مغفورا لكم اللهم إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير ونحن خلق من خلقك فارحمنا برحمتك يا رحيم اللهم اغفر لمن حضر في هذا المكان من الرجال والنساء اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم واصلح لهم نياتهم وذرياتهم اللهم من كان بيننا مريضا فاكتب له الشفاء اللهم من كان بيننا مريضا فاكتب له الشفاء ومن كان منا مهموما او مغموما او مديونا فالطف به ونفس عنه هو عنه هدينا ومن كان منهم عاصيا اتاك تائبا فاقبل توبته وارحمنا وجميع المسلمين يا رب العالمين لا اله الا انت سبحانك اننا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين